بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان دليل الأول على ولاية الفقيه بمستوى إدارة الحكومة الإسلامية قبارة عن نفس مبدأ الأمور القسبية بتوضيح أن الأمور القسبية تطبيقها فقط على الأمثلة الكلاسيكية الموجودة في الكتب القديمة من قبيل مراعاة حال الوية القصة المجانية فما شابه هذا بلا موجة الأمر الخصي عبارة عن كل ما نقطع على الإنسان. كل ما نقطع ب عدم رضا الشريعة بفواتها ومن أهمها والأهمها لدى الإمكان الحكم السامي و. لما أنه يجب أن نقتصر على القدر المتيقن لأن الأصل هو عدمه ولا يتأخر على أحد القدر المتيقن هو الخفي باعتبار أن سائر الصفات التي يخترطه القدر المتيقن يجب أن تكون بها وزائدا على ذلك التقاه هذا احتمال أن التقاه لهذه وارد يقينته في عيناها. قلنا أن هذا يثبت يحقق الهدف ولكن بنقص نقص هذا النقص الذي اشرنا وهو أنه ما يثبت للفقيه أو من يدير البثل الإسلامية الولاية في الأمور إن شئتم فعقدوا في الأمور الكمالية مثلا التي ماكو ضرورة بها هذا ما يثبت لانه ما عدنا يقين بأن الشريعة لا ترضى بفواتها وكذلك قل حينما هذا هم دخل في الأمور الكمالية أو افترضه مصداقا آخر وهو أنه لو أن هذا صاحب البيت الذي نريد أن أو الحكومة تريد أن تشتري البيت ماله لكي تجعله ضمن مشروع أو ضمن تأدامة الشارع مثلا أو ما شابه يقول أنا يطلب بقيمة باهظة خب بما بل ما هو الدليل على أن الشريعة لا تقبل إلا بأن يعطي هذا بيته بالمذار الحقيقي له في بمفاعد فبدأنا نفحص عن طريق آخر غير هذا الطريق لعله حتى هالمشكلة الجزئية اللي وقعنا بها ترتفع فما خطر بذهننا كطريق لحل هذا المشكل الرجوع إلى آيات الاستخلاف ببيان أن الاستخلاف تعطي معنى أن البشر خليفة على وجه الأرض خليفة الله على وجه الأرض فإذا كان البشر خليفة الله على وجه الأرض يجب أن يحقق كل, كل الأحكام الوضعية والتكليفية التي ثابتة على واجبها ولا شك أنه من أوضحها ومن أهمها مسألة الحكومة الإسلامية الحكومة الإسلامية من أهم ومن أوضح الواجبات لدى الإمكان إذن هذه آية الاستخلاق تدل على ذلك وآيات الاستخلاف لا تدل على أنه إذا كل واحد من أذنه هو خليفه بمعنى أنه هو حاكم هذا هذا ما ممكن ما معقول أن يكون كل واحد من أذنه حاكم وإنما يتدون على أن كل أحد يجب أن يسهم في تطبيق أحكام الله بقدر وضعه بقدر مستواه وبقدر ما يناسبه وبقدر ما ما يقدر عليه أما الحاكم هو يقينا يجب أن يكون واحد أو أخذ هيئة لو قلنا ب بولاية له تقيب معنا ولا يتعادل من الفقهاء صار بحث آخر انه هيئة واحد هذا مداخل في بحثنا يجب أن نقول هكذا وعليه فالحكومة تثبت بيد البشرية الله استخلفهم على واجب عرض تثبت الحكومة وإذا ثبتت الحكومة هنا بعد نأخذ بالإطلاق ذلك القضايا اللي طرحناها باعتبار احتمال او تشكيك او وسوسه انه لماذا الكماليات بعد ليش حينما يطلب صاحب البيت قيمة ظاهره بعد ليش فالأشياء سنتهي ادنى حكومة الآية تريد ان تبين ضنا إقامة الحكومة خب إقامة الحكومة تعطي معنى الحكومة العادلة القرفية حينما أعطى في الآيات الحكومة بيد البشرين خب بالمعنى العادل القرفية هذا ثابت كماليات خب من شأن الحكومة أن تحقق الكمالياتها وفي جميع حكومات الدنيا العقلائية هذا ثابت كذلك منقول نقول نظلم أحدا ناخذ بيته مجانا لكن معضي أرغم القادل كافي وكما هو معروف أيضا في العالم فتنتهي ذلك المشكلة هذا الرجل الذي خطر على باله. هذا الوجه العيب الذي يبدو في الذهن أو يطرأ بالبال بالنسبة لهذا الوجه هو أنه من قال أن الاستخلاف أو ايات الاستخلاف القرآنية يعطي معنا الخلافة, الخلافة, الخلافة على عن الله هذا من قال تفسرون الاستخلاف عن الخلافة عن الله لا لعل المقصود الخلافة عن من سبق من القوم الذين هلكوا جعلنا الله خلفائهم يعني محلهم مكان الذين هلكوا، وعنديين هذا ما يعبي معنى الحكومة. نحن خلفاء يعني أدينا مكان الذين أفقوا أو منوح صنما هلكوا، نحن أدينا مكانه أو أو معاد أو أو أي قوم من هذا القبيل. هذا معنى. فإن كان هكذا فهذه الايات لا تدل على موضوع اقامه الحكومه هذا اشهر طبعا انا بيني وبين نفسي اقول لكم ما موجود في نفسي اذا توافقوني خذوا عما توافقوني ناتوا على البحث الذي كاتبه حديثا الذي يجيب ان نرفع هذا الاشكال لا توافقوني أنا أصدام استظهاري هذا من كل آية الخلافة أن المقصود خلافة الله على وجهه ليس خلافة يعني أنت في مكان أولئك صدقوا في مكان ربالك سعادة شمئة عننا صدقوا في المقصود خلافة الله على وجهه هذا الإستطهار من كل آية الإستخلاف ولكن من لا يقبل هذا الإستطهار هذا مجال الصغار مجال الضوء واحد دوغة يختلف عن هذا الضوء فهنا يختلف عن الفهم يقول بأي دليل لحل هذا الإشكال بسمنا آيات الخلافة إلى قسمين القسم الأول الآيات التي ذكر فيها هلاك قومين والسخلاف آخرين مكانهم فقد إذا تريد أن تنقمق أو توسوس في فهم هذا المعنى خلقون في هذه الآيات انه بقرينه وجود هلاك قومين نفهم ان المقصود مثلا الاستخلاف يعني يكونون مكان هذولاكين مثل قوم نوح الذين هذوا او غيرهم اما الايات التي ما بها اي رائحه من مسالتهم هلاك قوما واستخلاف اخرين المقام هذا بعد ما نشأ في أن ظاهر الخلافة التي تجري على لسان مالك الملوك وخالق البشرية ظاهره الاولي هذا يعني الله يقول انا مالك الملوك وانا مالك جميع العالم وأخلفكم على وجه الارض حتى تطبقوا كل الاحكام الوضعيه والتكليفيه لا محاله نفهم من هذا المعنى من هنا انا قسمت الايات ايات الاستخلاف في القران الى قسمين اولا ايات من هذا القبيل ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المسلمين ثم جعلناكم خلائصه في من بعدهم لننظر كيف تعمل هذا أنا قلت لكم أنا في قرارات نفسي أفسر حتى هلاية ثم جعلناكم خلائفة خلائف من بعدهم يعني أنتم خلفائي كما هم كانوا خلفائي أنتم خلفائي هذا ما في احساسي الباطني أو دوقي أو فهني بس فلنغض ونغض عن هذا الفهم ونقول هذا خلائف الاب يعني خلفاء اولئك الذين هلكوا هيك. ايه اخرى فكذبوه فانجيناهم معهم في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا هذول اللي نعمل ذول جعلنهم خلائف قولوا الصفشه فسروا لهم انا ما قصدي شكل بس انه خلائف يعني مكان اللي هذول اللي في اغرقوا هذول صاروا خلائف, صارو خلائف هذول مو خليفه اول ربنا رب العالمين اي باليكاتك من ايات الآية الأولى اللي قرأتها سورة يونس آية تتمتع و 14 الآية الثانية اللي قرأتها أيضا سورة يونس الآية ولكن اصبحت ان الآية الثالثة اللي ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت يعني ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان شورة الأعراف الآية 69 آية أخرى أخران واذكروا إذ جعلكم خنفاء من بعد قاد فبوأكم في الارض سوره شورة الأعراف الآية 4 70 هذا لم اكن من آيات الاستخلاف فان وافقنا ولم نقبل هذا اللي انا استظهر من النور حتى يظن حتى الله يقول جعلكم خلقاء يعني خليفته هو انا وجيعه وحتى ايه اني جعلن في الارض الخليفة نفس الشيء يعني الله يجعل خليفة لنخل له على وجه الارض لكي يعمل بما يريده الله قل الله هذا معنى يعني قوم يأتون مكان قوما آخرين لا لكن هناك قسم آخر من الآيات. هذه التفصيلية ما موجودة فيها. موضوع أنه أهلكنا قوما وجعلنا قوما خلفاء لهم. وجعلنا قوما خلفاء لهم. كم يقول خلفاء لهم؟ هذا واضح أنه مقصود مكانهم لا يقول وجعلنا قوم آخر خلفاء. قول الفسر يعني خلفاء له لكن هناك قصم اخر من الآيات أصلاً ريحت أنه جعلنا قوما خلفاء لآخر مبيل وإنما رأساً يقول جعلناكم خدار. هل يقبل الفهم العرفي او أو العرفي الغرفي المفسر الخلاف هنا أيضاً بمعنى أن جماعنا كان جماعاً مثلا أولها نفس آية إذ قوى إذ ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قول عملا قد فدكم عملا كانوا آخرون من البشرية قبل آدم مثل ما يقول قبل آدم آدم قبل آدم آدم قبل آدم آدم قبل آدم آدم يقول كان أكوجي شيء لكن الآية ما تفعل يقول كان أكوجي شيء والقرينة على ذلك تخوف الملائكة الملائكة لو لعدهم وفضو تجربة سابقة ليش تخوفو كل هذا لعلم او انه لا قد يكون تخوفهم فقط من ناحيه انهم يعرفون ان نفسيه البشر تختلف عن نفسيه الملائكه هذه يعرفون ان البشر عند شهوات عند غرائز باطله فاسده بينما الملك ما عدوا الا غريزه العباده فدعله لهذا تصور. قو على قوم اي شيء ان الآية ما ذكرت أنهم هناك بشر ماتوا أو هلكوا أو أُدبوا أو أُعدم ثم أجعلكم مكانهم. لا الآية يقول إن جعلت العبدني هذه هذه الخلاف لما لآدم يعني آدم خليفة عليه السلام نحن لا بأخد لا أو لا الخلاف ل لملق هذا يمكن الجواب عليه بأنهم الخلافة البشرية مو لآدم بالذات فقط بدليل انه لو كانت الخلافة لآدم بالذات الملائكة ليش يسترحشون ادم عن كل حال النبي ومن مع الأنبياء معصومون افرضوا يخضح فطأا بمعنى ترك أولاء أو, أو بأي معنى آخر لكن مرح يفسد في الآب فتقريمة قول الملائكة تجعل فيها من يسبق من يفسد كذا نفهم أن المقصود كان خلاقة البشريه قولها الشيء أو لها بهم لا عن الثلاق مون البشر ما ما قال الآية أنو أنا أجعل الناس لآدم أن يجعل في الأرض خليفة فأنا سفي سويته ونفخت فختفير بنبي فقعوا له فهذا آدم من البشر خد هذا نغضر عن فلوس ما مشكلة أني آيات أخرى أني آيات أخرى صريحة. في أن الخلافة للبشريه نيل آدم مثلا قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض حمله على أن خلائف الغاط يعني محل الاخرين الذين هلكوا بينما الآية ماذا تشير من قريبا أو بعيد إلى من هلكوا هو الذي جعلكم خلائف الأرض هو الذي جعلكم خلائف الأرض فمن كفر فعليه كفره أنتم خلفائي لكن إذا تكفرون هو عليكم كفر ما تعملون الخلائفة عليكم كفر وأنفئوا مما جعلكم مستخلفين فيه أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيوأية كيف يمكن؟ أصلحنا من كل نص صريح كل كل نص إلا ما ذا دا، ذاك الصريح الذي لا يقبل أي تأويل خو يمكن أن يؤول يمكن أن يقال أن المقصود أنه خلاص قوم أذهبوا واروحوا ممكن لكن لا شك أن هذا خلاف واحد. وأن هذا غير الاستخلاف يعني أنهم خلفاء الله فإن كانوا خلفاء الله هم يجب أن يحكم يجب أن يحكم كما أمر الله رأيت ما هناك هم نرجع مرة أخرى نقول من المقصود أن كل واحد يصرف بئيس حكومة خبار موند وإنما المخصود أنه كل وما يناسبه من الوضع من العمل في سبيل تحكيم هذا الحكومة في سبيل تحكيم هذا الحكومة تجب أن يكون شركاء كل يكون له عمل ورئيس الحكومة خب عمله الحكم، واشنت وخاذاك عن تلك الشوبات ما تجي مساله كماليات مساله هي باه هذا الشوبات عدل منو و عندئذ رئيس الحكومه حتما الى شروط وممكن ان يصل كل واحد رئيس الحكومه عندئذ يجب ان ناخذ بالقدر المتيقن لانه ولايه احد على احد خلاف الاصل على كل حال فلا بد من ان ناخذ بالقدر المتيقن القدر المتيقن هو الفقيه الذي تجتمع فيه كل المواصفات المحتمل دخلها فهذا الوجه الثاني خير من الوجه الاول لانهما موجود بعض بذاك النقص الذي اشرنا اليه بالنسبه للوجه الاول الوجه الثالث الوجه الثالث نبدل آيات الاستخلاف بآية الأمانة لو أن أحدا ناقش في آيات الاستخلاف قال لا آيات استخلاف يعني استخلاف لقوم آخرين مو استخلاف لله لو أن أحدا ناقش فعدنا آيات أخرى هذا بعد كلمة الاستخلاف ما موجود بها حتى تأتي بهذه المناقشة لو فرضنا المناقشه الصحيحه والآية الأخرى هي قوله سبحانه وتعالى إِنَّا عرضنا الْأَمَانَةِ على السماوات والأرض والجبار فأبين أن يحملنا أشفقنا منها وحمدها الإنسان إنه كان قليما جول خب هذه الآية أرض من أمان ما هي تلك الأمان التي أشفقنا منها السماوات والأعضاء الجبال ولم يحملها ما هي تلك الأمان خب أبح تلك الأمانة تلك الأمانة هي أمانة الإيمان والتكليف بما لها من الشعب المختلف التكليفية والوضعية بلا الله الإيمان بكل ما فيه من إجراء ما يريده الله ويقينا من ما يريده الله إقامة الحكومة بلا شك وهذه الأمانة هذه بعد مو على آدم حتى نقول لا له خاص بآدم إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأرينا أن يحملناها وشفتنا منها وحملها الإنسان هذه الأمانة مصبها الإنسان كإنسان فوهذا يدل على تطبيق كل ما هو من شأنه مالك الملوك سبحانه وتعالى وأمفزها أو منعفزها إقامة الحكم وإقامة الحكم تش يعني إقامة الحكم بالشكل العادل المعقول العقلائي والذي ذيك الاستثناءات ما تجيء من وش كماليات لا او ما شاء الله او ان هذا الذي نريد ان نشتري بيته يريد بناء باهظه ان هذا هذه الحكومه المفهومه في الفهم العقلاء ايموها فيثبت فهذا الطريق يحل محل انا في سامي هذا الطريق كذلك الاستخلاف أنا ما عندي أبي تلك ما ناقشت إنما أقول لو ان أحد ناقش موضوع الامانه موجود سواء هذا أو ذاك يغنينا اصلا عن النص الخاص من قبل ان الحوادث الواقعة فلو أننا ناقشنا فيه جواية أول الحوادث الواقعة لضعفن في السنة مثلا باعتبار من اسحاق ابن يعقوب مثلا لم تثبت وثاقت أو, أو منعفشة الدلالية هذا عن الدليلان وبالاخص الثاني ما هو آية الأمانة عن ذلك ويثبت المقصود من دون أي نقصين هذا هو الطريق الثاني الطريق الثالث أو مع موضوع الفسدية يصير هذا الطريق الرابع لذا كان حصلنا يصير هذا الرابع الطريق الثالث أو الرابع التمسك بالآيات التي أمرت المجتمع كمجتمع باحكام ونحن نعلم ان هذه الاحكام ما ممكن تطبيقها الا مع وجود حكومه مثلا اجراء الحدود هذه الايه آية مثلا السارق والسارقه تقطع ايديهما هذا خطاب للمجتمع ما شاء الله توحيد الكلمة يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ما ممكن إلا بوجود حكومه وهذه الأمور هذا بينما الخطاب للكل يقول يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ليس خطابا لشخص. إذن هذا معنى أنه يجب عن البشرية كبشرية إن وجد حاكم معين من قبل الله مثل داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة يجب عليهم أن يلتفوا حوله وإذا كان شخص معين من قبل الله مثل زماننا هذا إذن يجب علينا أن نحقق خلاص هكذا حكومه عادلة يجب أن نحققها هذا هو الوجه الثالث طبعا هذا الوجه الثالث بحاجة إلى بحث فعلا نكتفي بهذا المقدار إلى أن نكمل بحث غدا إن شاء الله